زفتا جروح الأماني والعريس دمع وخيضاء هذا عم حسين زفافة وبوهي الحسن غار زفتا جروح الأماني والعريس دمع وخيضاء هذا عم حسين زفافة وداعا ما زين بي و امه طفت شموع الاماني بين اليسيو زرفت عينا شافت سكينه و انها تودع القمر للموت مزف والجاسم صريح تنطفي شموع الهوى شمعتي الطفل الرظيم زفتة جروح الأمام والعليز دمع وخضار هذا عم مأسيا زفافة وبوه الحسن غار هل هل اجزيز يا فتم خضاب حن تدمع دم ورز جسام حسر الدب نفسه عند بحر سلام عن تب حفه العريس والله عجيب كفك فيه دموع السكالة لا يعاين هالغريب فرتي زفتي الجاسم شمسها شم اذنت بالطفل اللي ضروب حن ديد مو زف يزي انا هل عريس بس ما الجيران جسمك تيب المعالي نزفتي بروس الرمال زفتك روحي الاقرا والعريس خياره عنك